أكثر الله إليكم وجزاكم الله الخيرا قول السابق هناك رافبي يقاربه ياسر الحبيب هناك رافبي له ياسر الحبيب كان مطيما في دولة أجاورة لنا وقد كان يصلح بالثامن في الصحابة ثم تنبط طبيق عليه فخرج إلى بريطانيا والآن يعلن صراحة في الأنسرنت ان قلنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها يغني هذا الزنى قال من الله ما يحتسب ويقول انها تختلع احاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان تركها واشتغل عنها بعبداله وله كلام خبيث من في الشبكه فما قولكم الرد عليه اذا الله خير من جاء الجواب كان هذا كان في دولة مسلمة وجهر بهذا المذهب إنه كان واجب تلك الدولة أن تقف هذا كافر بالإجماع الذي يقدح يائش ويرميها بالزنا كافر بإجماع المسلمين ويجب قتله لأن الطعن فيها طعن فيه صيدة طعن فيها من أخبث أنواع الطعن خيرا به الله ومجر الطعن طعن فيه أبو لكن من يكفر الآمن ثم ليس هذا هو الرافض الوحيد الدبي يعتقل هذه العقيدة ويتفوه بذلك الكلام فالمعظم على هذا الممج الخبيل وكتبه تشهد عليه وإن حاولوا إنكار ذلك فإن كرتب أئمتهم ومراجعهم الحقيقية تبين أن هذه أقلتهم وعلى مدلهم وما هذا من ضعف المسلمين والأدلة الكثيرة على انخرافهم واحد يعيش في بلاد الإسلام ثم يطعن في رسوله وزوجته من بهذا الطعام ثم يطرق يذهب في حيث يشاء والأجلة كثيرة والأجلة كثيرة على الوهن والغفائية المؤمنة في السنين التي يجب أن يخرجوا منها نعم